الوقف, الوقف. تنوينا اثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحلفا واحذف الوقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الاضمار واشبهت إذا منونا نصب ألفا في الوقف نونها قلب وحذف المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفيه نحو مور اللزوم رد في وغيرها التانيث من محرك سكنه أوقف رائم التحركي أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إنقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تاتني في جعل هاجعل إن لم يكن بساكن صح أوصل وقل لذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحلف آخر كاعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعئوا كيع مجزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها ان تقف وليس حتما في سوى من خفضا